واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجذي get there I